ها فاكية والنخل ذات الأكمام والحمض العصبي والريحان فبأي آل خلق الإنسان من صن صان كالفخار، وخلق الجن من مارج من النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 ربكما تكذبان يخرج منهما النؤن والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوان المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبطى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ما شر الجن والإنس إن استطاعتم أن مِنْ إن استطاعتم أن تفذو من أقطار السماوات والأرض فافذو فافذو لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلات بِكُمَا تُكَذِّبَانِ يَوْمَ سَنُعَلِّقُ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ وبأي آل إربكوا ما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آل إربكوا تكذبان فيومئذ لا يسأل عادا فبأي آل إربكوا ما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آل إربكوا تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آناء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آناء ربكما تكذبان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 جَنَّى عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَاقِصَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الطاختان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 فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضري وعبقري حسان فبأي آل ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام